و ف ن ت ه ي ان ي ك ن ا ك م ي ك هناك م هناك ن ه ا ن و ن ه ا ك من يكون ه ا ك من يكون يكون يكون ه ن ا ل م يكون هناك من ي ك ن هناك من ا م ي ك ن ا ك م يكون ا ك من ا ك من ي و ن هناك من ي ك ن ا من ا ك ل ن ي ك ا ك ن ي ك ا ك م يكون هناك من ه ا ك من ا ك من ي ك ا ك م ي ك ا ك م ي ك ا ك من ي ه ا ك من ي ه ن ا من ا ل م ه ن م يكون ا ك من ي ا ك ي هناك من ي ك ا ك م ي ك ه ن م يكون ا ك من ا ك من ي هناك من يكون يكون ن ا ك من و ا ل من ا ك من ي ه ا ك من يكون و ن ن ا ك من و ا ك من ا ك م و أ ن ت م تكتبون أ ن يتراخى ب ي ن الوقت لكن لو سجلتم وكتبتم رؤوس المسائل حتى إ ذ ا ما عدتم إ ل ى بيوتكم فرغتم بتفريغ يعني مرتب على ما ترون أ و استمعتم لها ع د ة مرات حتى ن أ ت ي باذن الله في الاسبوع القادم ذ ا ك ر ة ف إ ن ا ل إ م ا م البخاري عليه ر ح م ة الله وهو إ م ا م الدنيا في الحفظ و ا ل ر و ا ي ة حتى قيل في ا ل إ م ا م البخاري قالوا فضل البخاري على سائر العلماء كفضل الرجال على النساء ل ش د ة ما كان العلماء يفخمون من ش أ ن ه وقال بعضهم و الله ما نعلم أ ن ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه و سلم ف ض ل ا ل ب خ ا ر ي ة بشيء لا ب ا ل ص ح ب ة جميع ا ل أ ب و ا ب من أ ب و ا ب ا ل د ي ن و س ه ا م ا ل إ س ل ا م و شعب ا ل إ ي م ا ن قد رمى بسهم فيها و أ خ ذ باعا طويلا إ ل ا فضل الصحبه فهي فضل لا يمكن أ ن يبلغ يبلغه من لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ف ا ل إ م ا م البخاري لما سئل عن ه ذ ا الحفظ هذه ا ل إ م ا م ه ا ل ع ظ ي م ة كيف تحصل عليها فقال عليه ر ح م ة الله في كلام يسير ينبيك بهاتين الكلمتين عن ف ا ئ د ة ج ل ي ل ة في قنص العلم قال ب ا ل م ذ ا ك ر ة و م د ا و م ة النظر أ ح د ذكر أ ن و ي ن ا ل م ذ ا ك ر ة طبعا هو يعني م ذ ا ك ر ة في الحديث لها ط ر ي ق ة معينه ة لكن الحديث ا لهم ذ ر ة ل ك دعونا ن أ خ ذ المعنى العامله وهو م ر ا ج ع ة العلم أ ن ت تسمع اليوم درسا و م س أ ل ة م ا حكم ا ل ت س ما ي ة م حكم مسح التسميه يجب أن م ح حترك الأذنان إذا س ح ا ل أ ذ ن ن ن إذا واحد اليسرى اليوم قدم م على ا مسائل في الوضوء سبوع ربما طار بعضها ف إ ذ ا ما ذ ك ر ت مع أ خ ي ك وتسالت وناقشت رسخ العلم وثبت قال ب ا ل م ذ ا ك ر و م د ا و م ة النظر طبعا نفس ا ل ف ك ر ة م د ا و م ة النظر لديك في الجوال أ و في الدفتر أ و بالسماع ا ل آ ن حين تيسر للناس أ ن يستمعوا ب ا ل أ ج ه ز ة ا ل ت س ج ي ل ي ة م ر ة تلو م ر ة يرسخ العلم لا يمكن أن أ ن ت أ خ ذ العلم ب م ر ة و ا ح د ة وتظن أ ن ه سوف يتجذر في ذهنك ولربما بعض الناس أ ص ي ب ب إ ح ب ا ط يقول يا أ خيانا طب العلم و مالي مثل فلان وفلان لا لا لا هذا الذي تواه ممن من برز في العلم والحفظ إ ن م ا تحصل على ما تحصل ب ك ث ر ة المراجع ب ك ث ر ة النظر مع ط ويحفظ ل العمر فتجد أنه ر ا مثلاً ج ع هو ا ل ل ب خ المسلم ر ربما راجع ي ا ب خ ا ر ي ئ ة مرة في أول ما ولا يزال في مراجعة م في حفظ في يحفظ يزال أول ولا نفس ا ل ف ك ر ة ف ي أ ت ي الحديث ف م ب ا ش ر ة يعرف أين موضع الحديث؟ اين ل ح د ث أ ي موضع الحديث من راوي الحديث كذلك المسائل ا ل ش ر ع ي ة هكذا ولكنها ا ت س ت ط ي ع ا ل آ ن ج ا ل س مع اخوانك في م ج م و ع ة في ا ل ب ر ا م ج التواصل ي س م ويقولون ن ه ا ما و د أ الألفاظ الإنجليزية انها ا ل م م ج و ع تتواصل هذه ت يا اخوانك إيش ذ ر أخونا محمد في م س أ ل ة المضمضه و ا ج ب ان م تتواصل مع ص ب ا خ و ا ل ل ه قال م س أ ل ة كذا قال واحد ذا و الله أ ظ ن ه ا كذا إ ذ ا خلونا نراجع ا ل م س أ ل ة ف إ ذ ا بك ثبت العلم هذه ن ق ط ة م ه م ة في تثبيت العلم و أ م ر آ خ ر تعبدت لله سبحانه وتعالى أ ع ي د ما ذكرته لبعضكم قبل أ ي ا م بعض الناس إ ذ ا تمايلت أ م ا م عينيه مسائل العلم والدروس و الحلق يقفز م ب ا ش ر ة إ ل ى عقله و يثب إ ل ى فؤاده ا ل إ م ا م في الدين الفتيا و يكون عالم ا مبرزا و نعم ما, ما تصور ولكن ليس هذا هو المقصود فقط أ ن ت بحضورك ل م ج ل س من مجالس العلم أ ن ت قد سلكت ع ب ا د ة من أ ع ظ م العبادات هذه ع ب ا د ة أ ن ت استغرقت هذه الدقائق أ و السويعات ا س ت ل ق ت ه ا في تعبد لله سبحانه وتعالى من أ ج ل يراعي التعبد حتى و إ ن لم تطل من هذا العلم بطائر فيما بعد هذه ع ب ا د ة يعني اوجدت من يستنكر على أ ح د أ ن ه ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ و يقوم الليل أ ن ت فيما هو أ ع ظ م من مجرد قيام الليل فطلب العلم هو أ ف ض ل أ ع م ا ل النوافل عند ج م ه ر ة من السلف و ر و ا ي ة عن ا ل إ م ا م أ ح م د اليوم أ ح م د له روايتان في أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة فقال العلم لا ي ع د ل ه شيء إ ن ح س ن ة ا ل ن ي ة هذه ا ل ر و ا ي ة الأولى قل له و له ر و ا ي ة أ خ ر ى قال الجهاد لا ي ع د ل ه شيء ف ا ل إ م ا م أ ح م د علي ه رحمه الله روايتان في هذا اللعب ف أ ن ت حين سلكت هذا ه ذ ا م س ل ك أ ن ت تتعبد ربك سبحانه وتعالى أ ن ت ت س ك ي قلبك صدقني أ ي ه ا ا ل أ خ الكريم أ ن العلم الشرعي هو أ ع ظ م و س ي ل ة من وسائل تزكيه القلب يرق قلبك يخشع فؤادك لله سبحانه وتعالى بالعلم ل أ ن ك تتدارس كيفا أحوال أيام وسلم وسلم وسلم النبي الله النبي الله النبي الله صلى عليه صلى عليه صلى عليه سنن كيف كان يعيش فتقترب من النور والهدى والبيان و ا ل م و ع ظ ة ف أ ي شيء تريد بعد ذلك أ ي ت ز ك ي ة تطلب بعد هذا وهي مسائل فقيه ة لاحظنا ل م لم نتحدث ب ا ل ض ر و ر ة عن ا ل ج ن ة والنار التي هي سياط القلوب لا لا تحدثنا عن ك ي ف ي ة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لكن حين تستشعر أ ن ك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه و أ ن ك تريد أ ن تحذو ح ذ و ه و تضع قدمك حيث قدمه استشعاره... استشعار هذا المعنى في قلبك زلفة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا ا ل ى و من اعظم مقاصد العلم ولهذا قال بعض السلف قال كان يقول الحسن رحمة الله كان الرجل ح س ن ا ل ب ص ي عليه الله رحمة ر كان ا او الفتى فينا يطلب العلم يبدا في طلب العلم بدا يحكم دروسه وحلق الروايه مباشره ي ت أ ث ر يصبح لديه س ي م ة من س ي م ة أ ه ل العلم ت ز ك ي ت القلب والورع ليس المقصود بالعلم أ ن تبغي و أ ن ك أ ن ت أ ن ت أ ن ا الذي أ ع ر ف المسائل و أ ن ا الذي هلالا تعال و ي ن م ا تعرف أنت ا ل م س أ ل ة ا ل ف ل ا ن ي ة يا أ خ ي واهديك ليش ما ويبغي على المؤمنين هذا ش ط عن السبيل ا ل أ ق و ى ط لو ب طلب ب العلم؟ لا، طلب العلم د بحد ي ة ذاته لو قال ا لك ولله فلان وهذه إ ش ك ا ل ي ة م ن ه ج ي ة م و ج و د ة عند كثير من الناس يقول و الله فلان ما شاء الله صدق أ ن ه يجلس خمس ساعات في اليوم يصلي ما شاء الله خمس ساعات يصلي ن ا ف ل ة ما شاء الله وفلان عند واحد من جيرانه يقول أ ن ه يجلس عشر ساعات ي ق ر أ ي ا ر ج ا ل كان صار م ث ل هذا لا لا طلب العلم والقراءه افضل من ق ي ا م ه ذاك وصلاته ونافذته هذا يطلب العلم يرفع الجهل عن نفسه ثم يتدرج ليرفع الجهل عن أ م ت ه ولذا قيل لمحمد ابن الحسن الشيباني هل يعرف محمد الحسن الشيباني سمعتم به صاحب من صاحب أ ب ي ح ن ي ف ة التلميذ طبعاً ك ل م ة صاحب إ ذ ا أ ط ل ق ت في كلام اهل العلم يعنى يقصد ب ه التلميذ ا الطالب لها معنى آ خ ر عند اهل المذاهب لكن هذه في الجمله اذا قالوا أبو د ابو و د ص ا ح أحمد أ ب داود صاحب, صاحب السنن كان من تلاميذ أ ح م د بن حنبل مسلم صاحب البخاري مسلم من طلاب البخاري تعرفونه متى يعرفون من تلاميذه لذلك يقول الدار القطني لولا البخاري لما جاء مسلم ولا راح يعني هو الذي فتق لسانه بهذا العلم من اللطيف المسلم عليه ر ح م ة الله لم يروي عن البخاري في أبداً. صحيح ه أ ب د ا صحيح ب خ ا ر صحيح مسلم هذا فارغ من ح د ث ن ا محمد بن اسماعي اعظم ا ئ م ة الدنيا لا تروي عن ه ل أ ن المسلم اختصب مع, مع شيخ في آ خ ر أ محمد ر يلي من م بن الحسن الشيباني صاحب أ ب ي ح ن ي ف ة قيل له ماتنا يسهر في الليل قال علي ر ح م ة الله انا وقد نام المسلمون ركونا علينا أ ن نبين لهم دينهم يقول الناس انا نايمين في بيوتهم وقد ركنوا على العلماء أ ن ه م يحررون العلم والمسائل ل الذي ح ظ و ا ش ع و ر ا ل يستشعر فيه أ ن ه يرفع الجهل عن أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم ويعني ويدري ق ي م ة ا ل م س ؤ و ل ي ة التي قد علقت و ن ي ط ت ب ك ا ه ل هذا م ق ا م عظيم ف استحضارك أ ي ه ا الفاضل لهذه ا ل ج ل س ة أ ن ه ا ع ب و د ي ة ع ظ ي م ة هذا من أ ع ظ م المغانم من أ ع ظ م غ ا ل ب ان تستحضر أ ن ك تقوم ب ع ب و د ي ة ج ل ي ل ة لله سبحانه وتعالى ثم راقب قلبك هل هذا العلم قربك هل هذا العلم رقق فؤادك هل هذا العلم استخرج دمعات عينك إ ذ ن فهلم هلم و أ ب ش ر و إ ن وجدت أ ن العلم يفخر بك ويشمخ راجع نفسك لا أ ق و ل لك اترك العلم ولكن راقب نفسك حاسب نفسك ا ق ر أ قلبك عظ م ع ظ ؤ ا د ك ص ف ة و ض و ء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أ ن أ ت ح د ث في ا ل ص ف ة ب ط ر ي ق ة ج ز ئ ي ة دعوني أ ت ح د ث عن مقدمات في الوضوء م س أ ل ة هل كان, الوضوء؟ هل كان الوضوء في هذه ا ل أ م ة فقط أ م قد وجد الوضوء ش ع ي ر ة الوضوء عباد و د ي ة الوضوء في الممسله أ ا ل ا ا ض ح الله عنه هل هو هل ماتوصل في المماتولات ام أ ن ه قد وجد في ا ل أ م م ا ل س ا ل ه ة تبدل صحيحين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل شي صحيحين أقول لك؟ و س ن ا ل رتبي ل أ ب و داود الترمذي النسائي ومجد ا ف ا ت ي ب ف ق د تقدم ترمذي ودود ا قدم بعض ه م العلماء ولكل م ي ز ي ة للاسف ي س ت م ث ب ت في البخاري ومسلم ا ل ح د ي ث بهريره أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ م ت ي يدعون يوم القيامتي و م ح ج ر ي ن من آ ث ا ر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وفي ز ي ا د ة في م س ل م و ت ح ج ي ل ه فعل ل ي ف ان امتي يدعون يوم القيامه غروا محجرين ّ من آ ث ا ر الوضوء سوف أ ذ ك ر من ع ا ا ل غ ر ة ر ت ح ج ي ه فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وفيه فعل هذه الوعي المسلمه اذن هناك مزيله هذه الامه فهل هذا خاص بها ام هذا ما رايكم دام هو لكم من لديه بقيه علم في هذا خاص ا بأمة、الإسلام. لانه إ س ل م ل أ قال إ ن أ م ت ي يدعون يوم القيامه ويقولون محجرين م ان ي ف ا ل و ا بمصاب هذا هو الشيخ م ه م د الشيخ م ه ن د م ؤ ا خ ذ و ن إ ن م تعرفوا ا ه المساله لن يذكرها في المسير ه ا نحن نعتب ا ونلوم هنا <تصفيق> لا عليكم السلام ورحمه الله ثبت في الصحيحين وجود الوقوف في الام السالي جرج العابد قال <تصفيق> ف ت و ض أ وصلى تذكر ا ل ز ي ا د ة ه ذ كا تعبدون ق ص ة جرج العابد الذي تهم بالزنا ك ا ن يقوم الليل ويتعبد وجاتهم وقالت يا جريج ارسم ا ل ق ص ة ودعت عليه الله ملا تمت حتى تري وجوه ا ل م م ي ز ة لما ولدت ا ل ز ا ن ي ة قالت من جريج فجاءوا فكسروا صومعته قال ما بكم قالوا زانيت بتلك قال أ ي ن الغلام قالوا هذا ف ت و ض أ فصلى إ ذ ن الوضوء موجود في بني إ س ر ا ئ ي ل الهيئه العلم عند الله لكن هناك وضوء واضح وثمه دليل آ خ ر في البخاري لاحظوا ان س ا ح في البخاري ما هي ب ع ي د ة هناك كيف كيف قال جمهور جمهور ا ل ا خ و ة أ ر ب ع ن الاخوه ة ذ ا ا ل ج م هذا و ر ه ما شاء الله يقول لامتنا فقط في البخاري أ ي ض ا حديث جليل في هذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إ ب ر ا ه ي م إ ل ا ث ل ا ث ة كذبات ا ث ن ت ا ن ي منها في ذات الله قال خرج إ ب ر ا ه ي م بزوجته س ا ر ة وكانت من أ ج م ل أ ه ل ا ل أ ر ض لاحظ ب ا ل م ن ا س ب ة من أ ج م ل أ ه ل ا ل أ ر ض إ ي ش ا ل ن ت ي ج ة فيه ن ت ي ج ة م ع ي ن ة م ع ر و ف ة عندنا كلنا في ج من ا ا ل ه م هو الجميل من ذريتها يوسف ل أ ن يوسف ابن من <تصفيق> ابن يعقوب ابن من <تصفيق> ابن من <تصفيق> ابن س ا ر ة واضح فيوسف اعطي ذلك الحسن لجدته س ا ر ة كانت أ ج م ل أ ه ل ا ل أ ر ض في صحيح مسلم في صحيح مسلم أعطي يوسف من قال اعطي ل يوسف شطر الحسن شطر الحسن الكون هذا الذي جعله الله في الكون أ ع ط ي يوسف قال فدخل ق ر ي ة جبار ابراهيم فقالوا للملك جبار إ ن هنا رجل معه ا م ر أ ة هي من أ ج م ل أ ه ل ا ل أ ر ض فقال إ ب ر ا ه ي م إ ن ه م س أ ل و ن ي فقلت إ ن ك أ خ ت ي فلا تكذبيني إ ن س أ ل و ك ي فقولي إ ن ك أ خ ت ي ف إ ن ه ليس أ ح د من أ ه ل ا ل إ س ل ا م إ ل ا أ ن ا و أ ن ت أ خ ت ي في ا ل إ س ل ا م في التوحيد في ا ل د ي ا ن ة فدخل على الملك دخلت أ ت ي بها ودخلت على الملك الجبار فجاء ف ت و ض أ ت قال الحديث ف ت و ض أ ت وصلت لاحظ فكفت يده كفت يده الجبار الملك فقال ادعي, ادعي لي ولا أقربك و ل اقربك أ فدعت ف أ ط ل ق فمد يده فدعت فانكفت يده وفي ر و ا ي ة يبست يده فقال ادعي لي ربك ولا, أقرب ولا اقربك ف ع ا د م ر ة أ خ ر ى م ق ر ب ه ا فقال أ خ ر ج و ا من عندي هذه ما أ د خ ل ت م علي إ ل ا شيطانه م ا يعلم أ ن ا ل ق ض ي ة الارتباط بالله سبحانه وتعالى、لا. الشاهد قال إيش ه ايش إ قال الذي بينهما أ ي وانت توحك شاهد من السياق أيوة أيوة هي هي هي هي قال ف ت ت ض ق ت فصلت ارسم شاهد فتوقع فصلت إ ذ ا الوضوء موجود أ ي ض ا ً في ش ر ع إ ب ر ا ه ي م عليه السلام إ ذ ا المساله أ ل ة أ و ل ى ل الوضوء خ ا ص ل بمتنا أ م قد وجد في ا ل أ م م ا ل س ا ي ة و ج د طيب كيف تفعل ا ل ح د ي ث ا ل ذ ذ ي ك ر ن ا في ا ل صحيحين إ ن أ م يدعون يوم القيام ة غ و ر ا م ح ا ج ل ي ن من اثار الوضوء فمن ا س ت ط ا ع م نكون يدير و ق ت ه فليفعل من يحللل ا ل إ ش ك ا ل ت فضل طريقة الأموم ماذا قال ا ذكر ط ر ي ق ة وقال يدعوني امركم من أ ث ا ر الوضوء محجري محجري ل انت أ أ ت ي ت بنصف ا ل إ ج ا ب بغيت ة أنا أقول إ ج ا ب ة ل ك ن أخفت سعر ه ي ص ح ي ح ة لكنها ا ج ا ب ة على ساق واحد ليس مع ه ا ساقان كثرة هل يقول كثره الوضوء لا هي شيء شي من ذلك يعني هي ولكن ه ا ل ا لا ف ض ي ل ة الوضوء اختصت هذه ا ل أ م ة أ ن ل ه ا ف ض ي ل ة ا ل ص ل ا ة م و ج و د ة في الامه ا ل م ب ا ل ك ه لكن ل ل ص ل ا ة في شريعتنا ف ض ي ل ة ليست ف ل شرع ا ا ل س ا ب ق ة الصيام موجود في شريعتنا وفي ا ل شرع ا ا ل س ا ب ق ة كتب عليكم سلامكم اكتبوا عليكم من قبلكم ولكن لشريعتنا من الفضائل ما ليس ت ك ر ي م ة من الله لهذه ا ل أ م ة ا ل م ب ا ر ك وكذلك الوضوء اذا الحديث لم ا ت ت ر ق إلى أ ن الوضوء خاص ب ا ل أ م ة ما هو الخاص ب ا ل أ م ة ا ل ن ت ي ج ة ا ل ف ض ي ل ة قال إ ن أ م ت ي يدعون يوم ي ا ل ق ي ا م ة ولن م ح ج ل ي ن من أ هذه الوضوء ما قال أمتي ان أ م ت ي أ ن ليس هناك من أ ه ل الوضوء لامتي أ واضح ولذلك ذكر بعض أ ه ل العلم في هذا الحديث أ ن قال وهذا دليل على خ ص و ص ي ة هذه ا ل أ م ة ه ذ ا خلط ورد عليهم ابن حجر علي رحمه الله فتح الباري رد بما ذكرت من أ د ل ه مساله د ع و ن ا نتحدث عن فضائل الوضوء ما هي, هي الفضائل ي ل ة نحن ل ن ن ق الوضوء ا ل غ ر ة و ا ل ت ح ج ي ل فنبتدئ ل أ و ل فضائل الوضوء أ ن ه س ب ب م ن أ س ب ا ب ا ل غ ر ة و ا ل ت ح ج ي ل إ ن أ م ة ي د ع و ن يوم ا ل ق ي ا م ة غ و ر م ح ج ي ل ي ن من أ ث ا ر الوضوء ه ذ ه ا ل ع ب ا د ة التي تقوم بها ي و م ي ا لا ه أ ث ر يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل غ ر ة ما هي ا ل غ ر ة في كلام العرب نعم لا البياض فين في ا لا و في الفرس في الخيل أ ص ل ا ل غ ر ة هو البياض الذي يكون إيه نعم في وجه وجبين الخيل و ا ل ت ح ج ي ل التحجيل قريب من ا ل أ ص ل أ ي ض ا ً من ا ل ت ح ج ي ل أ ص ل الحجل هو القيد الذي يكون في ا ل أ ق د ا م ثم أ ص ب ح يطلق على البياض الذي في اقدام الخيل ى الله عليه وسلم لجعفر أشبهت خلقي وخلقي يا عرامي طالب فقال ن ب فتعجبوا ي قال هكذا يصنعون ب ا ل ح ب ش ة إ ذ ا سرو يعني زي ا ل ب س ط كذا فقال أ ن ت مني و أ ن ا منك ل و س ا م ة من زيد فحجل ثم قال لي علي شيء من ذ ل ك فحجل يعني الحديث فيه فحدثت ي ه مقال ف به بعض الاخوه في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة كان عندنا درس أو أخوه علي مطلق، أخو غازي غازي رأطيتهم ما صح؟ <أه> ف... فالتهجيل خارجون من في بيضة بيما قال ح هو القيد الذي يكون في اقدام الثلاث ثم يطلق على البياض الذي يكون في أ ق د ا م الخيل و ا ل م ح ص ل ة أ ن صاحب الوضوء له نور يوم ا ل ق ي ا م ة يتميز به عن سائر ا ل أ م م والمراد طيب واذا تميز أ ن تصبح لك س ي م ة س ي م ة إ ي م ا ن ي ة س ي م ة ر ب ا ن ي ة في ذلك الموقف المهيب هذه مزيعه ع ظ ي م ة أ ن يكون لك نور في الناس والناس في ظلام نعم في ظلام هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال قالوا ق ا ل كيف تعرف أ م ت ك قال أ ر أ ي ت م ل ا ح ظ أ ر أ ي ت م لو كان ل أ ح د ك م خيل دهم س و د ا ء فيها خيل م ح ج ل ة أ ل ا يعرفها قالوا بلى قال إ ن ي أ ع ر ف أ م ت ي بذلك يعني يأتون تاتي أ ت هذه ا ل أ م ه ا ل م ب ا ر ك ة تنصع نورا بين ا ل أ م م وقد أ ظ ل م ت ا ل أ م م أ ي مزيان اي ع ظ م ن لاحظ هذه ا ل ع ب و د ي ة التي نفعلها من من من, من صغرنا هذه ترقى بك وهذا يعطيك ن ق ط ة خ ط ي ر ة الابادات ا ل أ ع م ا ل حتى ليست مطلق ا ل أ ع م ا ل لها أ ث ر على الفاعل في العاصات من ينبين ا بخبر من ذلك و ع ي د ا ل أ ع م ا ل ح س ن هذا هو س ن يكون ه ا أ ث ر على ع ا م ل ه ا وصحبه ف ا ا ع ل ه و ا ا في العصر لكن ا اراد ل ان ل يكون م ا ل هناك اثر ل ع ل ه ذ ا في ظ ل يستظل ب ه في, في العصر ا ت أ خ ى ربما ل ك ن أريد النص الذي يذكر ع ب ا د ة م ح د د ة لا أثر م ب ا يفعل ى العبد ت ان يكون ا ع ب و المسلم ا ن في م تأتيان أو أو الغمامتين أو من من طير على صاحبها. في سنن ابي داود من حديث حذيفه قال النبي صلى الله عليه وسلم من تفل في ص ل ا ت ه جاء ت ف ل ه بين ع ي ن ي ه يوم القيامه ة التفل سواك وجاء أخونا ا ل ل في الله ويصلي ي ل ف ع ه اينيه ك ر م أهل النسك هو صالح ما هو ر ي ويأتي د ت ف ل بين عينيه ما يذب عينيه في صحي النائحة لاحظ التفل مسلم ما حتى ل ه ا سربا ل من قطران في يوم ا ل ق ي ا م ة تسربا هي ه م ن ربما م س ل م ة لكن تسربا ب ل سربا ل من قطران الحديث الجليل الظاهر الذي هو كان و ا في الحجم ع م ص والصحيحين ح ج في ا ل الحديث العباس قال وقع رجل من علاقه ى ن ت فمات هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في دومي ولا تخمر و ا ر أ س ه ولا تحنطوه ف إ ن ه يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة ملبيا إ ن ه ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة ي ل ب ي في الناس أ ر أ ي ت ذلك الموقف الرهيب أ ر أ ي ت ذلكم الـ الـ تلك ا ل ه ي ب ة ذلك الحزن ذلك ا ل إ ش ف ا ق من ا ل ع ا ق ب ة وهناك من القوم من يلبي لبيك اللهم لبيك ا ل أ ع م ا ل تؤثر على صاحبها في موقف العرصات وهنا هنا ي أ ت ي نور الوضوء و ب ر ك ة الوضوء غ ر م ح ج د ي ن من اثار الوضوء ف إ ذ ا جاءوا عند ا ل ح و ض ذ ا د النبي صلى الله عليه و سلم ا ل أ م م عن ح و ض ه ل أ م ت ه يقول صلى الله عليه و سلم كما في المخالي و مسلم كما يذود ا ل ر ا ع ا ل إ ب ل ا ل غ ر ي ب ة عن ح و ض ه ت أ ت ي تستقي ف يذودها ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ا ل ف ض ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة ومن فضائل الوضوء أ ن ه سبب من أ س ب ا ب تكفير السيئات ثبت في صحيح مسلم الحديث عمري بن ع ب س ة قال إ ن ي كنت أ ن ا في ا ل ج ا ه ل ي ة أرى أ ن الناس ليسوا على شيء يقول هذا الظلام ولكن ا يجب ان ي ك و ل هناك اشياء ا خ ر ج ل في مكة ي د يدعو ع و ان ل ا س إلى د ي ن ف ر ك ب ت ر ا ح ل ت ي وذهبت إ ل ي ف ج ئ ت ه وهو م س ت خ ف ج ر ب ع ل ي ه ق و م ه ف ا س ت خ ف ي ت فأتيته فقلت ما أ ن ت قال أ ن ا نبي قال وما نبي قال بعثني الله لاحظ لاحظ الاقتران الخطير بعثني الله بكسر ا ل أ ص ن ا م ه الجهاد ا لا كسر ا ل أ ص ن ا م حصل ا ل ص ل ا ة لا هو كسر اصنام ل أ التوحيد هو كسر اصنام ل أ د ل ا ل ة على ص و ل ة أ ه ل التوحيد و أ ه ل الشهادتين في ا ل أ ر ض بعثني الله بكسر ا ل أ ص ن ا م و ص ل ة ا ل أ ر ح ا م ش ستالتزام ا حق الله وحق العبيد أ و ل شيء يسمعها هذا الرجل بعثني الله بكسر ا ل أ ص ن ا م و ص ل ة ا ل أ ر ح ا م قلت من معك قال معي ح ر و عبد د الضكرة ا ل و ب ولكن ارجع ف إ ن سمعت ب ه قد ظهرت فاتني قال ثم تخبرت فعلمت أ ن ه في ا ل م د ي ن ة ف أ ت ي ت ه فقلت يا رسول الله علمني مما علمك الله وجهل قال توضا فاغسل وجهك ف إ ذ ا غسلت وجهك خرجت خطايا وجهك مع الماء أ و مع آ خ ر قطر الماء ف إ ذ ا غسلت يديك خرجت خطايا يديك مع الماء أ و مع آ خ ر قطر الماء ثم امسح ر أ س ك تخرج خطاياك مع, آ... مع الماء او مع آ خ ر قطر الماء وقال وفي القدم لاحظ الخطايا قال أيضا عثمان ذلك ذلك مسلم عن إذن في في شيء صحيح صحيح حديث مسلم آخر تخرج بيعكم ا حديث ابي ث ن ح رضي الله ث ي عنه قليل من حديث عمر العبد السلام لكن في ا ل أ خ ي ر قال ثم كان مشه الى ا ل م س ج د وصلاته ن ا ف ل ة ل ه يعني خلاص كفرت سيئاته وهنا م س أ ل ة م س أ ل ة ل ط ي ف ة تعرفون حديث اثمان سوف ت و ض و ن ب ي هذا سوف تروح باذن الله、عليها. مسامعكم في الصفة في ولكن ض و ء عثمان إش قال الحديث لما توضا وضوء النبي قال عليكم سمعت ل ا الله س م النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إ ل ا غفر الله لهما تقدم م ن ذ ن ب ه طيب السؤال و ل ث ا ل ذ ا ا ل قليل ح د يقول ث عمر لك ان السيئات خ ت ع ت م ع ق ط ع الماء حديث عثمان <تصفيق> إيش فيه؟ قال من توضا ث م ص ل ى ركعتين لا ي ح د د ي ه م ا نفسه خ ر ج من ا ل خطا ما, ما انتم ي ن مالا م ع ت ع ي ي ن وعيد ا ل س ؤ ا ل حديث عثمان قال من ت و ض ن ح و وضوي ذ ك ر و ض و أ ذكركم ل إن شاء ث م ص ل ى ركعتين لا ي ح د د ي ه م ا نفسه غفر ولكن في ر ة المعلقة ماذا؟ على ما على م الوضوء؟ الصلاة. الصلاة التي ح هذه الحديث شيء عظيم طيب ك ن في حديث عمر ب ن عبس و ف ي حديث أبي ه ر ي ر ة قال خرجت خطاياه ا مع الماء آخر الماجة. طيب ليش م ومع الماء ا ء آخر خطر ط ب ل ي ذكر ا ذ ك أ ي ض ا ا ل ص ل ا ة ح د ي ث اثمان أبي هريرة وحديث عمر بن عبسة فقط لك ر الوضوء من السبب إيش ماذا تكفر خلاص كفرت سياته ما هو الشيء الذي سوف تكفر الركعتان عرفتم الاشكال تظن الاجابه ليست صحيحه لكن هذا كي هذا ل ممتاز يعني شف تعبد الله ب... باستنباط الفوائد من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم اجلس مع النص ما منكم قراءه البخاري جالس بهدفه البوحالي لا اشي م ل بوحالي شمس البوحالي أ ي ا ا ل ج ا م ع ا ل صحيح, البخاري؟ جميل. أيوة. جميل صحيح من الصحيح المختصر من أ ي ا م النبي صلى الله عليه وسلم و س ن ن ه و م و ا ز ي ه ل ا ح س ا ل أ ي ا م و ا ل س ن م ا ل م غ ا ز ي وسلم وسلم وسلم وسلم س ن م ا ل ن ب ي و م و ا ز ي ه و أ ي ا م ه اقرأ اقرأ أ ي ا م ا ل ن ب ي ه م و ي ل م ل س طب ا ل ف ا ئ د ة ا ل ل ي و ي ه ا و س ل و ف ا ل ف ا ئ د ة ج م ي ل ة و إ ن كان ا ل ل ي ج ا ء م ل ي س ت م وسلم وسلم و س ل إذن ل ك ي د هذه الكبائر وهذه الصغائر ممكن يقول قائل لكن في لديك ادله ترونت هذا سوف مثل إنها مثل هل ا ل أ ع م ا ل تكفر الكبائر ع م تختص بالصغائر مثلا طويلا ة ط ي ما هي ا ل إ ج ا ب ة تظن ف كلها قال ما ي تقدم لا خ ل ص كويس تظن ان الرجل التحميد لله عدل كان حج لا هم ذكر الحج وقال لكن, لكن ايضا قال خرجت الذنوب من الوضوء لأنه جعل الذنوب صلى لا يختلف المسلم أعود أما أتيت وكأنك تأتي عثمان عثمان ركاته هذا هذا بها في حديث طيب حديث حديث عبد عمو ما إذا إذا بها تخرج تفضل ها ها ها ها ها خلنا نقل طيب، ها ها اتفضل يا موضوع شيخي، دي روح الخطأ. أركعتين الخطائق طيب أما ها ن ا ها يوفرك يكون بتكفر؟ الأجل طيب اسمع هالي. يكون و... ايه طيب، وش شوفوا حديث عمر العبسه يتحدث عن ذنوب اليد عن ذ ن و ب الوجه في حديث الصنابحي في النساء ز ي ا د ة الصنابحي رضي الله عنه قال ف إ ذ ا تمضمض و استنشق خطايا ر ت خ فمثل ا ح ظ ن ا الخطايا ا ل ظ ا ه ر ة في الجوارح هناك ما هو اطم و أ ع ظ م خطايا القلوب الكبر الاحتقار الحسد ا ل أ م ن من مكر الله ا ل ي أ س من روح الله التعلق بغير الله ذنوب خ ط ي ر ة و ع ظ ي م ة ربما أ ن ا لا أ ج ز م بهذه ل أ ن ن ي لم أ ج د ه ا ل أ ح د من أ ه ل ا ل ع لم أجد الإشكال هذا. لم أ ج د ا ل إ ش ك ا ل هذا انما هي ا ج ت ه ا د ش خ ص ي وربما كانت هي أ ن هذا يتحدث عن ذنوب أ ع ظ م وتلك ا ل ظ ا ه ر ة قد كفرت ف ل ن ي ب ق ى إ ل ا هذا ا ل أ م ر الباطني و ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة علاقتها ب ا ط ن ي ة لاحظنا ت ز ك ي ق ل ب ي ة الوضوء شيء ظاهر فلا ي... يستغرب أ ن تكون ا ل ص ل ا ة تكفر الذنوب ا ل د ا خ ل ي ة أ ي ه ا أعظم ا ل ص ل ا ة ولا, ال... ولا الوضوء صلاه عظيم ليش اعطيني دليل اي خلاص لا انا ل وقل ع ط ي دليل، طيب أنا اعطيكم باختصار أ ي ه ا مقصد ايها و س ي ل ة ص ل ا ة مقصد ولو ا س ي ل ة الوضوء ودائما المقصد ا أ ع ظ م خ ذ ق ا ع د المقصد ا ع ظ م و س ا ئ ل المقصد ا في ا ل شريعه ع ظ م و س ا ئ ل ه ن ا ك أ س ب ا ب أ خ ر ى ومن فضائل الوضوء ومن فضائل الوضوء أ ن الوضوء شطروا لمن ف ي ص ح ي ح مسلم من ح د ي ث أ ب ي مالك الشعري أ قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا <متضح> <إش> قال <تصفيق> الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن لاحظ التفخيم للوضوء و ل ل ط ه ا ر ة ومن فضائل الوضوء هذا في مسلم قلنا أنا اريدكم أ ن تعتادوا على ن س ب ة الحديث ل أ ن ك ت ت ك ل ا ل آ ن اول واحد خلاص راح وقت انك تقول والله أ ن ا شفت حديث في ا ل ت ق و ي م تتحدث ب ا ا ل ن ستروي الموضوعات للشباب و ي ج ي ك ر س ا ل ة في, الـ في الـ هذا نعم و الحديث ل ه طويل و ف ض ا ئ ي وحديث موضوع لا الآن اعرف ل آ ن الحديث مره واحد ص طيب في ب أ ا و د في أ ب ي داود صحيح و ل اكتسب ما هذا صحيح هذا ا ل أ م ر حتى إ ذ ا سمعت موعظه حتى المواعظ التي تسمعها إ ذ ا لم تسمعه ينسب لا بس أ انك, إنك تذهب تشوف ه ت و ا ل ل ه ذكر أ ح د الفضل مثلا في موعد و ذكر حديثه و ا ل ل ه ك ر ح د ي ا ش ولو ف ذكر حديثه ولو مسلم ذكر حديثه ولو ذ و ر حديثه ولو ذكر ما ي ب غ ي س ه ل ا ل و ذ ي ر ح د ي ما يبغي يعقد ا ل ن ا س ل ك ن أنا أ ر ى أن ف ي ه ا ربط خ ل ي يرتبط السنة ي ت ص و ر ا ل آ ن تسمع حديثه النبي ا صلى ل ل ع ل ي ه و س ل م ت ج د أن قلبك ي ق ث ب ولكن في ا ل ب خ ا ر ي في م س ل م يقولون ان ا ب م م ا ج ا م ن ح د ي ث أبي ن ا ا م ة م ن ف ض ا ئ ل ي ا ل م س و ل و ن ان ا ل م س ل ي س و ل و ن ا ا ل م م ا ج ا م س ل م ي ق و ل ن ان ي ق و ل م ي ق ا م ة ق ا ل ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ل ا ي ح ا ف ظ ع ل ى ا ل م س و ل و ن ا ل ا م ؤ م ن ش ه ا د ة ش ه ا د ة ن ب و ي ة م ا م ع ن ى ي ح ا ف ظ ن ا ل م ن ا س ب ة إيش م ع ن ى ي ح ا ف ظ أني د اجابه و يواصل م ها تفضل أنت أ ت ب ة أجابة كإجابتي لكن قبل صحيحين قليل ا ك ا ج ا ب ة ص ح ي ح ة لكنك قطعت ا ل إ ج ا ب ة فانا معاذ اين سمعتك تقول تفضل ها ما ضيعك الله. م ا م ع ن هذا م م هذا ممكن ه ا ممكن هذا ممكن هذا م م ا م ن هذا ممكن ه ا حسب ن ر ي ا ه ا ممكن ممكن ه ذ ه ل ا ف ي ه م ا م م ن هذا م م ا م م ن ه ا ممكن هذا ممكن هذا ممكن هذا ممكن هذا ممكن ه ا ل و ض و ء ذ ا ممكن هذا م م ن هذا ممكن هذا ممكن هذا ممكن هذا ممكن هذا ممكن هذا م م ك ا ل م ك ن هذا ممكن هذا م م ك ا ممكن ه ذ ك ن هذا م م ك اعيد ا ل إ ش ك ا ل تجديد الوضوء متى يكون لا تجديد تجديد الوضوء المستحب القسم الاول و واحد ق ر أ ق ر آ ن ثم أ ر ا د يصلي يشرع لها أ ن يجدد لا لا, لا. لا. لا. بلا. يشرع تجديد الوضوء ل ك ل ما يستباح به من العبادات الوضوء يستباح ذ ك ر ا ت ا ل ق ر آ ن بل ما هو, ما هو ارفق من ذلك و أ ق ل و ليس في ه قليل الذكر مجرد الذكر من يعطي لي د ل ي ل استمع ا إ ل ى ما ت ب ت ص ح ي ح و س ل م قال جاء النبي صلى الله عليه و سلم من نحو ب ئ ر ج م ل فسلم علي ه رجل النبي قال بان النبي صلى الله عليه و سلم ثم جاء. فسلم جاء علي ه رجل فلم يرد عليه السلام وذهب َََ الى َ جدار ِ ف َ ت َ ي َ م َّ م َ ثم َُّ رد ََّ عليه ََِْ السلام ََّ وقال َََ عن زياده ة السنن إ ِ ن ِّ ي كرهت َُْ و َ أ َ ن اذكر ُْ الله َّ الا َّ على ََ طهر َْ لاحظ السلام عليكم ع ل ي كلمه اربع كلمه لا يريد هذه الاربع كلمه تكون الا بطهر شفت كيف لا تؤدي شيئا الا بطهر لا يحافظ على الوضوء إ ل ا مؤمن وهو أ ن خذ حديثا ل آ خ ر في س ن ة الترمذي من حديثي أ ن ت م مسجلين الان يعني الاسبوع القادم ب سالك هذا حديث ابن ماجه ولا حديث اشرحكم اشرحكم صحيح ان شاء الله لا لا امزح عليكم نحن نريد دربه فقط دربه على ا ل أ م ر ولا تظن أ ن العلم سوف ت أ خ ذ ه في ج ل س ة أ و في جلستين لا العلم هو رق ا ل أ ب د هذا يقول ه الشافعي يقول الشافعي ان ل ش ا ف ع ي إ هذا الأمر يعني العلم أ م ر ي ن ي ا ع ل رق ا ل أ ب د م ا رق ا ل أ ب د إ ي ش ا ل ر ا ل ع ب و د ي ة خ ل العبد ص صير عند المولى ص الذي ح صاحب ب فاتس ي علينا شاحب الله ا ل يسترقه سيده لا يذهب إ ل ا ب إ ذ ن هكذا العلم يقول إ ن هذا ا ل أ م ر رق ا ل أ ب د فمن شاء يتركه ساعه فساع ة واضح إ ن هذا ا ل أ م ر رق ا ل أ ب د فمن شاء يتركه س ا ع ة ي ع ن يوم ي الايام واحد ن ا و ي يبعد ان يتركه فساع ة فالعلم م ا ح ي ن أتركه ف ا ل عمرك تطلب علم ومازلت أ ق و ل ليس العلم أ ن تكون ب ض ر و ر ة إ م ا م ا ً هذا مقصد عظيم لكن لا يا أ خ ي أ ن ت تربي قلبك هكذا تستفيد م س أ ل ة لا يحافظ على الوضوء ا ل م و م ن طيب إ ي ش ا ل أ ش ي ا ء اللي و د ي ه ا في ت ر م ي ي من ح د ي ث ب ر ي د قال قال ن ب ي صلى الله عليه وسلم أ ر ي د أ ن ي دخلت ا ل ب ا ر ح ة ا ل ج ن ة فسمعت قال ف ر أ ي ت قصرا مربعا مشرفا من ذهب فقلت لمن هذا القصر فقالوا لرجل من العرب قلت أ ن ا من العرب فلمن هذا القصر قالوا ل رجل من قريش ق ل ت أ ن ا من قريش فلمن ه ذ ا القصر قالوا رجل من أ محمد ة م ق ل ت أ ن ا محمد فلمن ه ذ ا القصر قالوا لي رجل ق ا ل و س م ع ت خ ش خ ش ت ك يا بلال فماذا كنت تصنع قال بلال طبعا أ ص ل ح د ي ف صحيح ي ن لكن عمد ا سقط ل ك م ر و ا ي ة ا ل ترمي قال بلال قالوا ماذا تصنع قال يا رسول الله لا أ د ر ي إ ل ا أ ن ي ل م ؤ ذ ن إ ل ا ب و ض و ء و ن ا ك امر ي ق و ل ا ص ل ي ت و ن ك ع ت ي ق و ف ت ل ا ي ح و ن هناك امر يقولون ان يكون هناك امر يقولون ان ي ك و ل هناك امر ي ق ا ل و ن ان ي ة و ن هناك امر يقولون ان يكون هناك م ر يقولون ا ل ي ك ب ن ن ا ك يقولون ان يكون هناك امر يقولون ان ي ك و ا ه ا ك امر ي ق و ل و ان يكون هناك ا م ل ي ق و ل ان يكون هناك ا م يقولون ا ك و ن ه ذ ا ا ل ح د ي ث ا ل ذ ن ا ي ا ل ص ح ي ح ي ن ل ي س م و ن ه ن ك ع ت ي ق و ض و ء ل ك ن ز ي ا د ة ا ل ر يقولون ان ي ك و ه ذ ا ا ل ف ا ئ د ة يجدد الوضوء الاولى اذا لا يحافظ عن الوضوء إ ل ا مؤمن وفعلا لاحظ ما يعمل عملا صالحا إ ل ا بوضوء يعني ب ي ذ ه ب كل ف ر ض حتى لو كان م ت و ض ع ي ت و ض ع ص ل ا ة الفجر وضوء جاء ضوء متوضا ي ت و ض ع وهذه هي هذا هو ترافع النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أ ن س قال كان يقول أ ن س كان النبي صلى الله عليه وسلم ي ت وضع ل ك ل ص ل ا ة ه ذ ه ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ق ل ن ا أنتم ك ي ف ك ن ت م ت ص ن ع و ن ي ع ن ي ه ذ ا ت ا ب ع ي ق و ل ي ص ل ع ل ي ل ياتي و ض ي صلى الله عليه وسلم ق ا ل نحن م ا ل م نحدث ن ت وضع م ا ل م ن ح د ث ي ع ن ي إذا و د ي ه ويديه ويديه ويديه ويديه ويديه ويديه ويديه ويديه ويديه ويديه و ي ي د ي ه و ي ص ل ى ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم خمس ص ل و ا ت بوضو ء ف س أ ل ه عمر قال يا رسول الله إ ن ي ر أ ي ت ك اليوم تصنع شيئا لتكن م تصنع قال عمد ا ص ل ت ه يا ع م ر ليش قال عمد ا <تصفيق> لي ب ي ل ل أ م ة أ ن نبيو ز أ ن ت ج م ع ل أ ن ه إ ذ ا كان دائما ممكن يقول قائل هذا ا ل ف ع ل ن ب و م ال م د ا و م علي ه إ ذ ن هو و ا ج ب ف ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم تركه م ر ة ه ذ ه ق ا ع د ة م ه م ة ه ي ح ق ي ق ة مقاعد و ا ل و ص و ل لكن د ع و ن ا مستطاع اذا وجدت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من العبادات ولو م ر ة دل على أ ن ه ليس ليس واجبا هذه خذها قاعد واضح ا ل قاعد إ ذ ا ر أ ي ت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ولو م ر ة و ا ح د ة فعلا م ن ا ل ف ا ه وليس واجبا صح مثل إ ي ش ه الوضوء ا هنا <تصفيق> طيب ومن فضائل الوضوء أ ن ا اطلنا بلى انا ا ل آ ن إ ذ ا تموت توقفون مثلا ومن فضائل الوضوء أ ن ه سبب في رفعه الدرجات ففي الصحيحين من ا ل حديث أ ب ي ه ر ي ر ة تنبف الحديث قال و ن س أ ل ك م في فوائد وسنبطات ا ل من الحديث ما زلت أ ك ر ر لنفسي ولكم أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة و قف مع ا ل أ ح ا د ي ث حاول تستنبط لنفسك لزكاه قلبك لاحظ من توضى في أ ح س ن من الوضوء توضع ف ب ي ت ي ف أ ح س ن الوضوء ثم مشى إ ل ى المسجد لا ينهزه إ ل ا ا ل ص ل ا ة رفعه الله بكل خ ط و ة د ر ج ة وحط عنه خطيئه وكتب له حسنه ثم لا يزال في ص ل ا ة م ن ت ظ ر ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا جلس في مصلاه قالت ا ل م ل ا ئ ك ة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أ و يؤذي ا ل م س أ ل ة ما ل م ي الفضائل ا ل ي ذ ك ف ي ه ا ل خ م ا ل م ي ل ا د ر ج ا ت ثانيا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ط ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ا لا ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ت ا لا لا لا لا لا ا لا أ ن ه لا يزال بصلاه منتظر ا ل ص ل ا ة الاخوه اللي في الهرم لا يشوفهم دعاء ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل م تجد في قلبك د ا ع ي ة تصرخ في نفسك إ ذ ا ر أ ي ت عابدا من العباد وعالم من العلماء ادعي يا ي أ خ ي وتحسنا يا أ خ ي ا ل م ل ا ئ ك ة التي لم ت ع ص الله طرفه عين تدعو لك أ ي ش أ ن نحن فيه أ ي تقصير نحن فيه نغفل عن هذه الفضائل ا ل ج د ي د ة الملائكه الملكه الذي لم يصل لها ط ر ف ة عين يدعو لك دعك عن البشر دعك عن المخلوقين من الناس الذين يقوم س ا ع ة ويعثر أ خ ر ى هذا ملك لم يعص الله ط ر ف ة عين يقول لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه رحض لكنها ل ة م ق ي د ة لماذا أ ن ت اللي ق ل ت ش ر ط ي ن تفضل طيب بوذي د م ع ة ع ر ج ا ء من عين اوراق غ ن ي م ة يعني ن ص ا ل إ ج ا ل ة ا س أ ل علي ترابيعها علي ها أ ن ت جبت شرطين بكي بكي ش ر ط ن أ و ث ل ا ث ة لا أ ن ت كل ش ر تقوم بشرطين ولا في ت ك ر ر خمسه ش ر ط تفضل إ ح س ا ن الوضوء لا ينهزه إ ل ا ا ل ص ل ا ة بقي شرط أ ن يتوضا في بيته لا حظ شوف فضيله ما تتوضا في المسجد توضا في ا ل بيته شوف الفرق هذا الحديث كذا أ ن تتوضا في بيتك ب إ ح س ا ن الوضوء ولا يكون ما هو بامر فلان و ب ا ر و ح المسجد لا مقصد ك ق ص المسجد ممكن يكون عرضا مريتا ما قصد لكن قصدك ا ل أ ص ل ي لم ينهز ك ل م تخرج إ ل ا ل ل ص ل ا ة ثم إ ذ ا جلست لكن هذا مختص بالفضائل ا ل أ خ ي ر ة أ ن لا يحدث ولا يؤذي شفتو ا كيف حد ي سهل و ممكن كلنا سمعنا به لكن لما نتذاكره تخرج الفوائد كنا في مجلس علمي مع بعض مشايخنا قديم لازلت أ ت ن س م ع ب ي ر ذلك المجلس منذ أ ك ث ر من عشرين س ن ة جلسنا في تحت ش ج ر ة في ل ي ل ة ظلماء بين أ ب ه ى والخميس الشيخ أعطانا حديثا وقال لنا الفوائد. اخرجوا ف الفوائد ت و ا لنا أ لنا الفوائد الحديث لاحظ في الصحيحين عن أ ن س قال سمعنا صوتا ب ا ل م د ي ن ة ففزعنا في الليل ف إ ذ النبي ا صلى الله عليه وسلم على ف ر س ل أ ب ي ط ل ح ة ع ر ي قطوف وقد رجع يقولوا لم ت ر ا ع و ا لم ت ر ا ع و ان إ وجدته إ ل ا بحر ا ء فسم ب ا ل ل خ و ة م ا ز ل تذكر أ ت ذ ك الجلسة ث ل ا ث ي ن ف ا ئ د ة من ه ا العلم قال ما لا تنسى عاديه يا احباب شباب سواليف لكن ي أ ت ي واحد ي أ ت ي ف ا ئ د ة لاحظ سمعنا صوتا ففزعنا ف إ ذ ا النبي صلى الله عليه وسلم هو ا ل أ و ل وهكذا يكون العلماء والامه على مدار التاريخ هم ا ل أ و ا ئ ل في كل أ م ر ع ل م ا ء والامه هم أ و ل الخط لا رجع على فرس ع ر ي م ا لي منكم خيال ما؟ ما لسرج؟ و هذا إيش ز ي ا د ة زيادة في السرعه ز ي ا د ة في ا ل ف ر ن س ي ة م ا ل يستطيع ي اثباتها ال... وفي ل ي ه قطوف إيش معنى قطوف؟ خلق سيء هذا من وصف, وصف الفرس ليس جيدا ل ق ط و ف يقول ل ذ ي في مشيته شيء ب... ومع ذلك لن تراعوا لن تراعوا ف ا ئ د ة ت ط م ي ن ا ل أ م ة لا اشاعات ومبالغ لا ومبالغه إش وكذا و الناس يخوضون وجيزات ا ل مشكله ب س ي ط ة ي ش ت غ ل و ن و ي ش س ي ل و ن ا م ل ت ح ل ي ل س ي ا س ي ل و ن و ل ش ت غ ل و ن ويشتغلون ي ش ت غ ل و ن و ي ش ت إ ل و ن ويشتغلون ويشتغلون و ي ش ت غ ل ن و ي ش ت و ن و ي ش ت غ ل ا بحر ك ا ل ب ح ر أصابته بركة ا ل ن ب ي ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م ل م ي ع د ق ط و ف ا أصبح ف ر س ا ه جيدا في سيري فهذه فوايد س ر ي ع ة في الباب فلاحظ أ ن ك تستطيع أ ن ت س ت الآن هذا الحديث سبق ا خ م س شروط خمس فرائض ن س أ ل الله علي العظيم ينفعنا وياكم يتقبل ومنكم نتوقف ان يقوم ب م ن ت و وإن ق ف ش ا ء ا ل ل ه إ خ وقف ة و المحضن وجهه ن نتابع ب د د ا ل و ق و ف في صفات الوضوء بذله